وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن, ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أماته وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا, إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا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 وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اِذْ جَاءُوكُم مِن فَوْقِكُم وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُم اِذْ جَاءُوكُم مِنْ فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاقت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وبلغت القلوب الحناجر واتظنون بالله ظنونا وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك بتلي المؤمنون وزلزل زلزالا شديدا هنالك بتلي المؤمنون وزلزل زلزالا شديدا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 قل ماذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوء أن أو أراد بكم رحمة قل ماذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوء أن أو أراد بكم رحمة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 ولا يأتون البأس إلا قليلا أشححة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يوشى عليه من الموت فائذا ذهب الخوف سلقوكم بالسانات انحداد اشحه على الخير اولئك لم يؤمنوا فاحبط الله اعمالهم اولئك لم يؤمنوا فاحبط الله اعمالهم وكان ذلك على الله يسرا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 ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَاتٌ حَسَنَةٌ أُسْوَاتٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وَلَمَّا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وَصَدَقَ الله ورسوله وما زادهم إلا إيمان وتسليم من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقو ما عهد الله علي من المؤمنين رجال صدقو ما عهد الله علي فمنهم من قضى نحب ومنهم من ينتظر من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه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 ليجازي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتب عليهم ليجازي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتب عليهم إن الله كان غفورا الرحمان ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكف الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وانزل الذين ظاهرهم من أهل الكتاب من صياصيهم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 أجك إن كن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتّعكنا وأسرحكنا سرحا جميلا.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 بفاحشة مبينة يضاعف لها يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير ومن يقن اتم كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مثرين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 إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين, والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين, والصائمين الصائمات والحافظين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرين الله كثيراً والذكريات أعد الله لهم مغفرة أعد الله لهم مغفرته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 فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَقَرَّ زَوَجْنَاكَهَا زَوَجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعَيَاهِمْ إِذَا إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ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 وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَى أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ ولكن, وَلَكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ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 يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا هو الذي يصني عليكم وما ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إن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 ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عده فما لكم عليهن من عده تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا ايها أزواجك التي آتيت أجورهن، التي آتيت أجورهن، وما ملكت يمينك، وما مركت يمينك مما أفا الله عليك وبنات عم. وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك اللاتي هاجرن معك وامرأه مؤمنه إن وهبت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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا تُرْضِ مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن يَتَغَيَّطْ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جناح عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ عَيْنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَنَّ وَيَرْضَيْنَ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 إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا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 ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدو شيئا أو تخفو فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا ولا إخوانهن ولا أبنائِ إخوانهن ولا أبنائِ أخواتهن ولا ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن والتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن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 يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين يدنين عليهن من جلبي بهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجفون في المدينة لنورينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين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 وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لهم سَعِيرًا خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النار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 ربنا آتهم ضعفين من العذاب ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنًا كبيرًا